واي يثاما ها سهي ويت게س تلك حدود الله جره كوني احكام ربي تمرتي ربيتي, ربيتي امريه تمام اكاتا اني قوداجي كانتي قودون مرتي ربيك ناتي ججو ومن يطيع الله ورسوله نم ربي في ارجما ايسا جده يدخله جنات ربن الان ايسا قالتا تجري من تحتها الأنهار كياتو جلفوك إيوان إيسي الأنهار لجين. خالدين فيها حال أبته تهنين جنة كيسة وذلك الفوز العظيم كني ملكي قدى لا أجل ربين كينا ومن يعص الله نمن ربين ديديه ورسوله إرقما ويتعدى حدوده كوسن انسان قدني در دبري يدخله رب إس سنساء نارا يبددا خالدا فيها كيست ابدته حال انتهين وله عذاب مهين اسف عذاب غبي استق يستو يجراجو ضمن عذاب ربيساء كيست تقاتري واللاتي ياتين الفاحشه دبترت تتيسن را اسانا وان حم توجتن فاحشاتون زنا ايسانن حجتان فتشهدوا عليهن اسان الرت رغا غدا نم تقعد من اسا زنا حجته جديو كا دبته تت رغا الرت اب قبا محكمه اسلاماتي نم أربعة منكم نم كيسنر راته مين قم ونجرو في رجت شودا مسلم توتا تا نما أهوري يسي أكنة حرام هجت أرجو الرجور جرو رجاء هاباسو حابا فان شهيدو يو إسار رجاء بيان فأمسكوهن في البيوت منا كيستك أبعد أك من عقد بانه نما نكولت المكان دوبرتون تيسن سون هي كبداية كنا درايدا مكان ثي بده من عقد بين كن ودو حددين فين دوا حتى يتوفىهن الموت حاجة ملايكان دعاء إسام فودتي حاجة دؤنتي من عقدين باعثنا جا جود يوكان يجلقه أو يجعل الله لهن سبيلا يوكان ربي القرآن أبوسأ أكثى براكرا كراء حاجة إني جروفي تجتورة كوني أول إسلام ماتي إرجع كنا ربّي كراه قدامي منتّي أجرني من يو إثين درب تاتي مرة إبّ جرافن وقعتك بيعباسن يو إثين هرمتة جتة كان جدّي تجودا كنا ربّي نلأني كراه إثاني منكم Iaan natufan isinrraa warrradhiira baaneemaal hamtu zinasii fi waan fuqatu aiyo ho. Fadu huma isaanaan a goddha wara dhiira leyo taate isaan rrasuun isaan tumu qof’e fu keessa tu fuda jenaan fu doorgadha mata فأعرضوا عنهما إسان الرغل على جيشن ليسا جيشو أذان إن الله كان توابا رحيما ربنا لا نتهجر توباك إبلا رحمتك لا تهيتن جرا كن الله حدي لأن شارم جيشو يوهن شارم نكجل نتاتي أمو زنا يوهجتني شارم جرى كاليوات إيطو يوهن شارمني إمام الشافعين فأك جلاني يا إير إيرت بدي هجته عيان تنهشارمني بكم جرتي جدا لكن حديثا برات الوفاتينinja يا إير إيرت بدي هجته منو ببر يكلف الفو لمتوهير قد الدرباتي عجت الأجدوك قد نسيدم ما تلاسه جدجو إنما التوبة ثوبان كئبلمتو على الله رب الرت يوكان ثوبان كجرت رب الرت كرب لبو في الرتني كئبلج ديتنين فضل اساتي بري للذين يعملون السوء اسانن بدي حجتني في بجاهله ولا لني حالا معسيان سن حاجه سين جت وللني والرهجه ننتقيرو بدي دلاغو معسياسا ني ولا لا هكذا يثني جيت كم يو هذا تو حالما عسيا سندلكون كنا ثم يتوبون من قرب إرجعنا ورثوا توبة كلت ودو جر جرنجي يقعدون أرندبني يوكاني أقم ما جت يتوب الله عليهم ورث الرب توبة إساني نكيبلا وكان الله عليما حكيم رب بيق على أمة إسحاق فجسلي فج إسحاق يسات ربكنسبهانه تعالى وليست التوبة توبة ثانية للذين يعملون السيئات والرب ديد لقوف حتى إذا حضر أحدهم الموت حقت قسان تدوت رفته إما تعوجت بدم تندلجا وتدوت رفته قال إني تبت الآن ار ا توبه د جرا نبا د توبه ان سان تا تو غرغراغه هري خلاص زت تيرون وللذين يموتون وهم كفار وردو في الله حاله كافره تهنين توبه ان سانين جرتو كافره خلاص اخرات تن توبه ويتعذاب أرقى. توبان إن كيبلم أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. توت سن. يساني قبيس نجر. كتعتي قبيس الله لس. يا أيها الذين آمنوا. يا وراء رب أمنتن. لا يحل لكم إثنيف حلال توم. أن ترث النساء دبرتيد عالون. ذات دبرتيد عالون. دران دبرتيد دو عالن. نمتقردونانين عالن. عالك بيجينا سنو دنتين. كوني أقوم هوريت عالن جتو beke na askes sawri hingaluje dum male jennam pe dai siratraraje karhan kar hanje cun dirqama anje tu namabirat tin herum tun male gedani dirqon entatu wal rijahiliya dubarti akatit dalan jeccu aanan urradu e mahari odon kennine yo kan herum fisani mahri fisan ufi kone gar tane harami gud أكثرين جناعج للرب يمكن ولا تعذلوه النجاتون إنسانهن درجين عجاتو عذلين جرجوا دبرتي أكثينما براتن هرو منة درجو كوفي فور فور التهجان كمن قنامن برو فونة يسيقرو جاتو ببعض ما آتيتمهن ونسان يمكن نسان الرافرتشور رافجتشاماري ده إلا أن يأتينا يهجة ملذ برت بفاحشة زنا مبينة، إذا قلت تاتي. يوكا بفاحشة يجو ناشزة، إذا قلت يثين تاتي ملء. قافك أنا أبد للتمنة يجو. هاجي سو أنق في داءه قطتي. وعشرهن دبرت والجنجرات بالمعروف حاسا كيسات تيتولو النفقه صحيح، كيسات جي سكه ستي وان ندت تيتلو دان وجن جرا دا فانكرهتمهنا يوغرتانيكا جيب بتنتاته صبر في يوغ رجب بتنتاته صبر جيب ما فغاتاني دو برتيل تنين فعسى أن تكره شيئا حقيقي лууغا دا وان ويجعل الله فيه خيرا كثيرة ربنا الآن خيري قد دعون سنكسر سنكاهن حقيقي جرا فكنا فدبرتي سقيو رجب بته إلما غاري رارجتة يجو يوفا كنا فشي سوال سينتهن تا جب بته كفا دبرتي يجو ولا ده في كاناب درسينتين تعرّسنا بدتي درسي لفونجا قلت لي بنطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.